Bismillah. وهو الرحيم الغفور وقال نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسافا من السماء <تصفيق> ومن يذق No not لقد كان دِسَابٍ في مسكنٍ آية. Dzien na tej dzien Oh, <laughs> وربك على كل شيء حفيم قل الذين Walau! Voilà. What in? al I'm oh. ja, الذي تكبر بل بسم هل <تصفيق> Order in